وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَافِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَإِذَا هِيَ شَافِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَا وَيْلًا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِن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 إن الذين سبقَت لهم منا الحسنى أولئك عنه